يعني يعني انا الظهر له سنن قضيه وسنن بعديه الركعتين اللي تبعت الظهر السنن البعديه هاي يعني بيصلوهم بعد العصر؟ هذا سؤال مشواري انا هيك كان السؤال الاخر ابو احنا قلنا ان شاء يصلي ركعتين بعد العصر لان الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر يعني ايش هما الركعتين بيصليهم هذا سؤالي اللي بعد العصر؟ اللي نعم يعني الركعتين؟ شا... اللي كان الرسول يصليهم بعد الظهر؟ بس يعني سنة الظهر شو هني؟ هذيك اللي كان يصليها بعد الظهر شو هني؟ بس كان يصليهم بعد العصر شو هني؟ هو لان اللي تاخر عنها مع القوم بعد العصر تبع ايه بتأخر وبطل بعد ان يصليه انا اعلم بطل وهذا عمال لفنا <تصفيق> لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون ان صلاة العصر من السنة المستحبة ان يصلي بعد صلاة العصر كاتين كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين القريضاتين بصلاة السنة التي بعد الظهر لأن هذا ينافي الجمع لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء لنصني ركعتين بعد صلاة العصر الركعتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك فقد جاء في صاحب مسلم فهي قد انتعلم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون جاء في صاحب مسلم من حديث رسول الله من حديث عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين إلا وصلى ركعتين صحيح أنه سبب هاتين ركعتين كان أن الرسول شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاه ما بعد العصر لكن وعظم الرسول عليه السلام على هاتين ركعتين فصارت سنة ليست فقط مر رهد صلىها وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين ركعتين لا وأنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول عليه السلام بعد العصر ثم استمر على ذلك عليه السلام وبهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها الكثيرون أيضا وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المقصود بهذا النهي هو وقت الإصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة العصر مباشرة فقد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية فهينئذ يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفع لم تمل بعد إليه الغروب فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يبتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس لا وإنما هو القسم الأخير منه وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بالبعث حرارتها وباسترار نورها وتهيئها لسقوط الأفق أي للغروب فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيز الأهديث المعروفة بالإطلاق لا صلاة بعد العصر حتى تغلو الشمس ومن هذا القبيل المقيد بهذا الحديث العام أي من قبيل الحديث الأول لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتبعة النقية مثل تماما قول عليه السلام لا تتحرّوا الصلاة قبل غروب الشمس لا تتحرّوا لا تتقصّدوا الصلاة عند إيش؟ غروب الشمس أي صفرارها ومفهوم هذا الحديث أنه قبل ذلك يجوز أن تحرّ الإنسان وهكذا تلتقي الأحاديث الصحيحة بعض وما بعض ويجتمع عندنا أخيرا ان للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين أو أربعا لقول عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة ولقول عليه السلام رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعة رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعة كما أنه إذا باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقار ركعتين فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإسبرال فهين تحرم الصلاة هذا ما يبغي التنبه له ويش أشيء بذلك ركعتين المغرب زائد الإشا كمان نعم المغرب بعد المغرب بعد الإشا بالجميع أيضا تصلي ركعتين سننة المغرب وركعتين سنة الإشا أيضا وإيش خلنا يا أخي تصلي ركعتين سنة يعني أنا نفهم إنه نصلي ركعتين من حديث عايشة في البيت ليس في المسجد يعني حقين ما يصليون في البيت سنة ما وشرف يا أخي السنة كلها تصلى في بيت على طريقه الاظهري لكن اذا صلاها في المسجد جاد تقول تحكو انا عم اقول ان الرسول قال افضل صلاه المره في بيتي الا المكتوبه لكن اذا صلاها سنه في المسجد جاد طب بعد هذه ما في عم بقول عن حديث عائشة إنه ما جلت ما إلا بعد ربع عشائل فهنا في البيت أفضل ولا في المسجد الله يهديك البيت أفضل <تصفيق> <تصفيق> إذا دخلت النسجد قبل المغرب والشبس تستميل إلى الأسفراء فيصلي تحية المسجد او نجلس لا تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس لأن الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رقعتين نعم هناك السنن تنقص من قسمين سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث لذكرناه لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية أما السنة التي لا أسباب فهي مستثنات من هذا النهي السنة التي لا أسباب تحييت مسيح أنت دخلت المسيح دخولك المسيح كان سببا لصلاة ركاتين لو ما صليتهم فاتوا توضعت للوضوء ركعتان إذا ما صليتم فاتوا أما النوافل إنت ما بذلك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات أما النوافل التي لا أسباب فيتصلى ولو في وقت الكراع هذا هو القول الراجح من قول آل العلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا حديث صريح وحديث نهي اللي انت ذكرته هنا هذا قبل هذا يقول عنه العلماء من العام المخصوص مثلا لو انسان عند استرار الشمس تذكر انه ما كان يصلي الظهر فعليه ان يصلي في ذلك الوقت وقت الكلامة ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل ولذلك قال في العجيز السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس يعني انت شاهد الشمس بدأت غروب والله راح تصلي ركعتين لله نفل هذا لا يوجد لكن أنت دخلت المسجد وبدأت الجيس ما رجعت الجيس حتى تصلي ركعتين ورا دي كنا اني فهم تذكرت انه عليك صلاه فائده فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب لانه هذه مستنماء من قراءه الصلاه في ذلك الوقت نعم خلاص الصلاه يا شيخ اكثر قصدك انت يا شيخ ايه مثلا انا صليت العصر وبعد الصلاه ايش يعني ذكرت ان مش على وضوء اه ترى ترى الشيخ افضل سؤال بالنسبه ل... انا صليت العصر وبعد الصلاه يعني ذكرت ان مش على وضوء اه فترى راحت والجماعه راحت علي كمان هو بالجماعه ما صني على فاسد فهو فاسد لا بد من وضوء وإعادة الصلاة